السلام عليكم الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسهم هما رجالا كثيرا ونساء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 نفتتح اليوم ان شاء الله الكلام على بعض الكتب التي يمكن أن تنتهي معنا بإذن الله نسأل الله الإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله تنتهي في مدة وجيزة كنا دورة متكاملة للتأسيس والتأصيل لطلب العلم لا سيما وأننا في أزمنة أحوج ما تكون إلى طلبة العلم الذين يتقنون مسائل العلم وقد كفانا هامشية العلم والثقافة التي قد نزلت منزلة العلم لذلك فإن أهل البدع الآن يتطولون علينا بقوة وشراسة لا يعلن بها إلا الله لا لا وما أدر العتب يكون على من يعني أما يقال في الذين حقا صدرهم الله على معلمين لناس مؤسسين لعقائدهم الصحيحة ما يقال عليهم شوية عيال وأيضا يقال لا يفقهون شيئا ما عندهم علم بالأصول هذا الكلام هو يعني يقال في من, في من يتصنع العلم لا يتقن علما بحلم من الأحوال بل هو يتصنع العلم لكن ما الذي أعطاه الفرصة إلى أن يفعل ذلك ويقول هذا عن يعني الذين قد استفاهم الله جل فعلا في علما قد استفاهم الله جلال فعلا للعلم ولتأسيس العلم ولتأصير العلم ولإتقان العلم يعني عود على المنهج السديد الأصيل وإلا في هذه الدعوة المباركة كان الأصل الأصيل لها هو تنشئة علماء صناعة العلماء وهذا أصل أصيل في هذه الأمة الأمة إن الل لم تصنع العلماء الأمة بأسرها أثمة بل هي هالك لأن الأمة أناط الله نجاتها بالعلماء ولا نجات إلا بهم والله تعالى جعلها سببا لأن الأمور الكونية بأن الله أنات أناط المسببات بالأسباب فلا يمكن تجد نتائج إلا بمقدمات فالنجات بهذه الأسباب هكذا غير ذلك لا يمكن أن يكون طريق النجاة إلا بهذا هذا اول طرق, هذا أول طرق النجاة حتى شرف الأمة شرف الأمة وعلو الأمة والأمة ومكانه الأمة ما تعرف إلا بالعلماء معروف هذا امر ليس فيه ثمت مراجعة في هذا الباب عامه إن شاء الله يعني سيكون الابتداء اليوم ونحاول خدم كام في مدة وليزة أن ننتهي من بعض الكتب المهمة التأصيلية التأسيسية في أبواب العلم يعني إشارة بايجاز على فضل العلم وأن أشرف المجالس على الإطلاق هي مجالس العلم وما ادري لما تحارب مجالس العلم يعني لماذا تحارب مجالس العلم لا أدر المفروض أننا يعني على الأقل حتى لو كنا انتجهنا اتجاهات أخرى لابد أن نحافظ على الأصل الاصيل الذي يفعنا والأصل الاصيل الذي يمكن لنا والأصل الاصيل الذي به مكانتنا وهو العلم فما أدري لما مجالس العلم تحارب ولما مجالس العلم تعارض الله المستعان هذا هذا عدم فقه لكن أقول المجالس هذه أشرف المجالس على الإطلاق وهي أحب المجالس إلى الله لا فاعلان ولذلك أنت ترى كثير من علمائنا من السلف يقدمون طلب العلم على كثير من المسائل التي التي فيها ما فيها من العلو والدرجات السامية السامية راقية عند ربنا لا فاعلان كما صح ابن عبد البر حديث مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء وأيضا كان أبو هريرة يقول بذلك يقول مسألة واحدة أتعلمها من زيد بن ثابت في آية من آية الله العفعلاء خير لي من سبعين سنة جهاد طبعا يقصد بذلك جهاد الإش جهاد الطلب هذا المقصود ذلك وكما قال أحمد وغيره في هذا الباب نعم هذا, هذا الثغر بالذات هذا الجهاد جهادان جهاد لسان وجهاد سنان جهاد لسان الذي لا ينقطع بحال جهاد اللسان لا ينقطع بحال وهو الأم أحوج ما تكون له لأن الضرب الفكري هو الذي يقود أركان الأمة يعني كثير من من تراه إلى الثغر, الثغر الأصيل يعني يهاجم الكثير ال ال ال الشبان والشباب والأطفال والنساء بالأظافر لكن عندما تهاجم الأفكار وهو الذي يفعلون ذلك يعني اصلا هم لا يريدون أي هجوم من أي, من أي باب إلا هذا الباب باب الفكر تقويد الأفكار الصحيحه الصحيح فهو أعظم أعظم ما يمكن أن تقدمه الله على جهادا هو هذا الباب هو باب طلب العلم وإتقان العلم لا سيما أن البدعه قد أطلت برأسها على زماننا وعلى وقتنا وعلى ما نحن فيه من ضعف وهم قد لمسوا ضعفنا أو التمسوا ضعفنا فقالوا فضربوا عليه بقوة وأيضا قد تجرأ علينا جرأة لا, تعلم بها إلا لا يعلم بها إلا الله جل وعلا وما ذاك إلا منا وقد ظهر منا الضعف الذي كنا نخبئه خلف شعارات عالية لكن التأصيل هو الذي يظهر العالم من غيره عامه فضل العلم وفضل مجالس العلم يكفينا فيه قول الله جلال فعلا قلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا لا يستوون بحل لا يستوون وأنا كما قلت سأوجز فقط في فضل العلم حتى أدخل في الكتب لأنها كثيرة وأيضاً أنا لا أضيع دروس التي كانت ثابتة ايضا لأننا نحن عندنا كتاب الإبانة ابن بطه نريد أن ننتهي منه قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا علمون قل لا يستوون هذه الإجابة بل أجاب الله عنها في كثير من مواطن الكتاب يبين عدم استواء الذين علمون الذين لا يعلمون عندما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف الخوف مهمه جدا في حوالك المسائل يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ هيرجع هي فقط لمن أعرفه أن يكون أنا خاص به فقط لا يرجع للأعلم؟ يرجع للأعلم اصوليا إن كان في خلاف انه لو أكثر من من عالم في مكان يرجع لعالم من العلماء هو مخير وهذا خطا مبين الصحيح أنه يرجع للأعلم حتى لو كان الأدنى علما أتقى وأورع لا يرجع له يرجع للأعلم لو استوي في العلم هنا ينظر فيها في فوارق التقوى والورع لكن الأعلم اصوليا لا بد يرجع إلى الأعلم لأن الله على قال وإداء وإذا, وإذا جاء إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلاهي للأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. شو ما قال الذين يتقون الذين قال يستنبطونه عنده الآلة التي فيها علو العلم آلة العلم التي يتقنها بد أن يرجع إلى الأعلم وطبعا أصالت كما قال ابن متمية قال ولا أستوي ألابد تبحث عن الأطقى لأن الله على يوفق الأطقة وكما قيل لأحمد لما أحلتنا على فلان وفلان عنده علم مثله أو فوقه قال هذا له طرق يسدد بها بقول لا لا علا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا لكن الأصل أن ترجع إلى الأعلى فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا على التأصيل العام فهل يستون لا لا يستون لا يستون في المكان لا يستون في الحال لا يستون في النجات لا يستون أيضا في الدرجات عند رب الأرض والسموات أنت لو نظرت نظرة واحدة ترى عالم أنجاه علمه وجاهل قتله جهله وهذا ظاهر جدا في مسألة الرجل الذي قتل مئة نفس عندما ذهب للراهب هو شوف هنا الأغرار الأغمار العوام عوام الأغمار للأغرار عندما ذهب عليهم قال دلوني على أعلم أهل الأرض لم ينظروا لعلمه ولا إتقاله نظروا لإيش لعبادات لذلك قلت لك أنت وجوبا ترجع للعالم ما ترجع إلى لا ترجع إلى العابد أبدا بل إمام مالك صح عنه في الموطف غير الموطف قال لا تأخذ العلم من أربعة لا تأخذ العلم من أربعة وذكر من عابد شغلته وعبادته عن عن العلم مع أننا سنبين من أداب طالب العلم أنه لابد هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل الغرض المقصود بأنه لما قال دلوني على الأرض العام لا يعرفون شيء وهذه انا نعرف ان كلامي لازع لكن هو حق ومراراته لابد أن تقبل كثير من الواسط الملتزم عوام كثير من الواسط الملتزم عوام ولذلك خطأ بين أن يتركوا انفسهم على هكذا والا يتعلموا وإن دعكم من ما يعني مما ينطلي عليكم من الكلام على ان هذا اعلم وهذا اتقن لا العالم علمه يدل عليه اثره يدل يدلك عليه ما يقال لا ليس بالكلام ممكن تستاجر أي شخص حتى يمدح آخر يقول هذا اعلم الأرض هذا عالم النبيل هذا فيه لا علمه يدل عليه لابد ان تعلم ذلك فالغرض المقصود لما قالوا قالوا ردوه إلى الراهب فلما سأله قال قتلت تسعة وتسعين نفسا هل من توبة قال إنك لجريء قتلت تسعة وتسعين نفسا وتقول وتريد توبة لا توبة لك فقط أكمل بها أكمل به المياه جاهل قتله جهل السبب في قتله وإيش الجاهل جاهل قتله جهل أما العالم لما ذهب عليه قال والرجل صادق الرجل فقيه وصادق فقيه لانه هو يريد يعلم انه في عضل المسائل يرجع لمن للاعلم شوف هذا فقه منه وهو الآن هذه دلاله على انه فقيه لانه يبحث عن الاعلم فلما ردوه للأعلم قال ومن يمنعكم من التوبه ودله ونجا, ونجأ. نجا بعلمي وجاهل قتل جاهل عندما حتى انصاف العلم. حتى أنصاف طلبه العلم يعني ما يصح تاخذ العلم من انصاف لابد ان تاخذ ممن غرزا ممن قتل وقته علما وبحثا واتقانا وشهد له العلماء بذلك لكن رجل لم تعرف عنه انه تعلم من شيخ واحد حتى حرفا واحدا وبعد ذلك تقول انا ممكن اطلب العلم عليه ستخرج مثل ما خرج هو لن يمكن أن تستفيد بحال من الأحوال الغرض المقصود حتى الانصاف لما في حديث الشجة حسنه بعض المتاخرين وان كان الحديث اسناده ضعيف وهو عندما قام الرجل كان في بشده في رأسي قام جنبا اراد الصلاه فقال أريد الاغتسال و ترون ما بي فقالوا له اش عندهم شطر علم قالوا له انت واجد للماء وقد قال الله جل في سرعه في التيمم ها فاي لم تجدوا ماء فتيمموا فقال انت واجد للماء لبده انت اختسل فمات فماذا قال نبي قتلوا قتلهم الله دع عليهم نبي مع ان معهم شطر علم هم ليس ليس بجهله عندهم شطر علم في أنصاف العلم ماذا تفعل عندهم شطر علم ايش هو قال قال فإن لم تجد ماء فتهممه يبقى قالوا لا يمكن أن تتهمم إلا أن لا تجد الماء لكنهم فقدوا مسألة المناطات اللي هو التأصيل العام اللي هو يعرف أنه فقد الماء قد يفقده حقيقة وقد يفقده إيش حكما هم لا يعلم لم يعلموا مسألة فقدان الماء حكما فماذا استجروا على أنفسهم دعاء من دعاء أعظم الخلق قدرا وأقرب الناس استجابا للدعاء قتلوا قتلهم الله لا يستوون بحال من الأحوال لا يستوون عند عوضة المسائل والفتن تعرف كيف لا يستوون انما ترجع لمن لا يدرك لمن لم يعرف مناطات المسألة لابد فتوى يعني تضيع أمة وإذا رجعت لعالم نبيل له الرأس وله الإتقان لابد أن تنجو الأمة بحال من أحوال ولك في الفتن كثيرة كما سنبين في هذا الباب عمتا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون هذا تشويق وأيضا تهيج لمشاعر الناس حتى يرتقي أهل العلم إلى منزلتهم ودرجتهم العالية التي أناط الله بها الأمة وأناط نيات الأمة بها أيضا قول, قول الله في علا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحكيم شهد الله هنا على أشرف مشهود شاهد الله أنه لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قضية الكون الكبرى قال الله رعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فشاهد عليها أشرف مشهود شاهد الله عليها على أشرف مشهود ثم سنى في الشهادة بمن؟ بالملائكة أشرف الخلق على الأطلاق وطبع هنا خلاف, خلاف الملائكة أعظم قدرا أم؟ الانبياء ام صالح البشر اعظم خلق والا فهناك اتفاق على ان الانبياء يتقدمون على الملائك الانبياء أفضل من الملائك هذا عند اهل سنة الجماعة والجماعه عندهم بعض الفروقات التي يتكلمون بها والخلاف العلماء من أفضل صالح البشر أم الملائك وطبعا صالح البشر سادت صالح البشر من العلماء ما البشر الصالح الله ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب فقال لو لم يكن الفقهاء هم أولياء الله فليس الله وليا وشفعي قال ذلك قال العلماء هم أولياء الله فإن لم يكن علماء فلا أعلم لله وليا وهذا هذا ونحن لنا ندعي للعلماء لا يصم من الأحوال لهم الزلات والسقطات والهنات إن كما قال سعيد المسايب بالمقياس الصحيح وهو نحن نحن نقيس النسب الغالب كما قال الشافعي في أصول الرسالة قال تمحيد الخير لا تجده وتمحيد الشر لا تجده صعب تمحيد الخير لا تجده إلا في الملائكة فوق لا يعصون الله ما أمران ما يفعلون ما يأمرون وتمحيد الشر لا تجده إلا في إبليس أو, أو غير إبليس حتى تمحيد الشر فيه أنه شر نسبي نسبي إضافة لأنه به خير ليميز الله الخبيث من من الطيب وحتى كل كافر لن تجد لن تمحيده الشر فيه فقال فلذلك وقال المساله على الغال لذلك الانسان قال كل من ادم خطأ وخير الخطائين توبوا فهنا الملائكه ثم اكثرثا باهل العلم وهذه من قبل ليست بعدها من قبل أن الله جعل اشهدهم على على توحيده سبحانه وجل في ولد هم على الله ادلاه أعظم مكان لهم ذلك لذلك في صحيح ابن عينه كان يقول اشرف الناس واحسن الناس على الاطلاق الواسطه بين رب الناس وبين الناس الأنبياء المرسلين ورثه الأنبياء والمرسلين ورثه الأنبياء والمرسلين هم أشرف الناس وعظم الناس مكانة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا منطوق دائما كنا نسمع حتى من مشايخنا منطوق ومفهوم المنطوق كتب الله النجات لمن ان النجات الخيريه لمن لمن تفقه في الدين إذا مفهوم مخالفة من لم يتفقه ما أراد الله به خيرا اما من مات في الجهلات التي يعيش بها هذا ما أراد الله به خيرا في كل أحوال ما أراد به والله لو نادى يوم القيامة قد سقط منه الخيرات لا الخير واحد لما؟ لأنه كما قال ابن عباس يأتي كل إنسان يوم القيامة وبه حسرة يتحسر راقي على منزلة كاد يرتقي إليها بحسن فاتت منه فاتت منه لجهل فاتت منه لجهالة وأما الآخر فيكون في أدنى الدرجات ويرى من هو فوقه كما يرى النجم في السماء فتحصر على ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله على أناطة الخيرية بالفقه في الدين ولذلك المفهوم كل من لم يتفق في الدين فلا خير فيه كل وهذا الذي قاله علماؤنا لذلك علي بن أبي طالب قال الناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهما جرعا لا تقسيم فوقيات التقسيم وعلي بن ابي طالب سنه متبعه لان الرسول قال عليكم بسنتي وسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وعلي بن ابي طالب سنته متبعه والذي قسم الناس تقسيما لا يمكن ان تقول ان احد يتفوق على التقسيم من كلام علي بن ابي طالب وقد ورد عن معاذ وعن مسعود وعن زيد وعن غير هؤلاء بنفس التقسيم ابن مسعود قال كن عالما او متعلما وزاد واحدة فقال او محب الاهل العلم لما هذا ايضا زياده فقه لما لحديث انس الذي سعد به ما هو المرء معه من أحب فإن كنت ولذلك الإمام ابن تيمية ماذا يقول لترى هذه مسألة حتى ولو كنت تدافع عن شيخ معين فتبغض الآخر من أجل هذا الشيخ الآخر أنت فيك دخن لست بالخ ليست... ليست الخيرية فيك لأن الإمام ابن قال أسوأ القلوب أسوأ القلوب قلبا على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم لأنه بالحق أنا لم يأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرتقي بعدها إلى أن يحمل على الأنبياء والمرسلين أسوأ القلوب الذي القلب الذي يحمل على أهل العلم فذاك ابن سعود قال كن علما أو متعلما أو محبا للأهل العلم وإلا ولا تكون الربيع عفاه فتهلك على مشارف الهلاك ما الجهل الجهل قرين الهلاك الجهل قرين الهلاك فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله بخيرا يفقهه في الدين وأيضا النبي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبي يبين البون الشاسع والفرق الواسع بين العبد وبين العالم قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العبد كفضل أنا على ادناكم كفضل انا على على ادناكم شو الف... ف ف بنون شاسع فرق واسع ذلك قال وفضل العالم على العابد كفضل الق... القمر هذا في سن داوود بسنه صحيحه كفضل القمر على سائر الكواكب شتان شتان بين القمر وبين وبين سائر الكواكب وقد قال ابو الدرداء العلماء نجوم في السماء العلماء نجوم في السماء انا كثيرا ما قلت هذا الأثر واعتز به جدا بسنة صحيح انا ابو لأنه موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء فيقول أبو الدرداء العلماء نجوم السماء إذن أبو الدرداء كأنه يقول أن العلماء هم أمنت أمنت السماء هي يعني أمنة أمنة لهذه الأم وذو صحيح لأنтаки السلام قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدو وأصحابي أمنة لأمته فإذا ذهب أصحابي أتى الأم ما توعد والأصيل الوكيل ينزل من الوكيل من؟ العالم الوكيل العالم والأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آملا لأصحابي هي أيضا الوكيل ينزل من زيت الأصيل في هذه الأملا أم أملا ينزل فيكون آملا لهذه الأمة لذلك صح القول عن أبي الدرداء أنه قال والنجوم آملا تنس للسماء والنجوم آملا للسماء وأيضا أقول من فضل طلب العلم كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع لا تضع أجل رضا لطالب العلم بما بما يصنع ومن سلك الطريقة نطلب فيه هلما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا أقصر الطريق إلى الجنة وإن كان وإن كان الطريق شاقا جدا جدا وعرا جدا لأن الله يختبر كثيرا صبر طالب العلم هل يصبر حقا أم لا ما الذي جعل طلبة العلم الذين يحبون العلم الكسر أنهم ما يخرج منهم اثنين اثنان ثلاثة اربعة لما عدم الصبر على الطلب ما عندهم صبر العجلة الشديدة عندهم تجعلهم لا يظهرون بالخير والعلم هذا المشكلة الكبيرة فيه أنه لا يظهر أثر إلا بعد زمن طويل لا يظهر أثر إلا بعد صبر طويل فالله يختبر يختبر صبر طالب العلم حتى يظهر أو تظهر السمرة لما؟ لأن اللؤلؤه السمينة لا يأخذها اي أحد هي مش خطف لا استاع اخطفها ويدها كما يفعل كثير من الناس الآن يخطفون هم يخطفون الآن يلبسون ثوب العلماء ولكن لابد الثوب يكون واسعا جدا لابد أن يسقط وحده او يسقطه الآخرون والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ف يعني لابد للانسان أن يعلم مكانه ويعلم قدر ما هو فيه وقدر ما وضع الله في هذا الطريق لا سيما أنني أذكر نفسي والإخوة لأنه إذا, إذا أخذ الله بيدك فوضعك في طريق الطرب صار فرض عين عليك أنت اذا ولشت الطريق انت من الخارج هو فرض كفايه فرض كفايه قام سقط عن لكن اذا ولشت انت صار فرض عين عليك هم الفرق ما الفرق لا لا لا الجماعية الجماعية دي دي لا أبداً الفصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعيد التصوير مرة أخرى تعرفون أصل العلم التصور التصور الصحيح أي علم حتى حفظ الاسانيد كان شيخ عمال شحادة رزال الله خيرا يعني عندما يبين شجرة الإسناد كان يقول ذلك ايضا يقول تصور الشجرة يجعلك تحفظها أنا أقول بالضبط كل علم العلم فيه التصور تصور العلم يجعلك تتقن العلم جدا وصور مرة أخرى رجل هذه دائرة العلم هذه دائرة العلم هو. هادي. تخيلوها. عندي اثنان. لو في قلمان يباوط. عشان تكون هذه الدائرة. شايفين هذه دائرة العلم. طيب دائرة العلم. ما الفرق بين هذا وبين ذاك. الاحمر زيد طالب العلم. اين موضوعه من دائرة العلم. في الخارج. طيب خلي في الخارج الاثنين في الخارج. طيب لا يلزم واحد منهم الطلب. يلزم على الإطلاق ثلاثة أربعة خمسة يلزم واحد منهم يقبل العلم حتى, حتى ترتكز الأمة لأنه لا يمكن للأمة أن تخلو من العلماء إذا خالت الأمة من العلماء فاعلم أن قيام الساعة قد ان قد آن. والدلالة على ذلك قول المنسان في الصلاحين لا تقوم الساعة حتى إبادة حتى للغايه لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهن هناك لفتة عظيمة في هذا الحديث يرفع العلم برفع العلم هو ظهور الجهل صح فلما يقول ويظهر العلم مع أن, إن السلام اوتي جوامع الكلم ويعيب العرب في الكلام على عليه تكرار يبقى هناك تأسيس هناك تأسيس لا يمكن أن يكون تكرار فيقول أن سلم يقول لا تقوم الساحة تورف العلم ويظهر الجهل يظهر الجهل هذه ليس تأكيدا من رفع العلم ده امر آخر أجنبي ما هو, هو ممتاز هو الذي يسمى بالجهل المركب ان الجهل يظهر وصاحب الجهل المركب هذا يظهر للناس على انه عالم ويا لهوي سامحوني على هذه اللفظه هي لهوي اسكندراني ما معتاد عندنا يا لهوي لان الساحه باسرها فيها الكسر من هؤلاء كسر ممن يتكلم في فعل هو لا علم له علمه علم مغلوط مغلوط ليس بعلم حلوان. حقا هذا هذا اسوا ما يكون في الامه الان لذلك قال المسلم محذرا لا تقوم الساعة حتى العلم وهذا الجهل هو الجهل المركب لأن الجاهل بسيط سهل جدا أن ترفعه لذلك انا أقول دائما إذا عندك إنا ممتلئ يعني كيف تملأه أتملأه وتصب عليه ماء أم زيتا أم العصير يقبل إيش من الثلاثة يقبل إيش استفيقوا معي استفيقوا معي ماذا يقبل ممتلئ ماذا يقبل لا يقبل شيئا لا لما لما لا يقبل الممتلئ هو نفس الامر الجهل المركب عنده جهل تام طيب يحسبه علما فممتلئ هو ولا فارغ ممتلئ كل تملا يقول لك ما اريد ويتقى حتى يتكبر عليك يقول لك انت الاهل بدعه وهو مبتدع ضال لكن ممكن يقول لك ذلك فهو ممتلئ اصاله فلا لا, لا لا يمكن أن ان تملاه هذا العناء فيه اشد لما لا بد من محر... مرحلتين المرحله الاولى تفريغ كل هذا تخليه ثم بعد ذلك تملاه لكن الذي جاءك جاهزا تملا وانتهي ويستقيم و... الامر به لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهر قال النبي النبي صلى الله ان الله يقبل العلم انتزاعا انتزاعا من العلماء ولكن يقبل العلم بقبض على العلماء حتى اذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتعوا بغير علم فضلوا وأضلوا حينما ضلوا وأضلوا إذا تقوم الساعة وهذا الذي قاله ابن مسعود عندما قال لهم سلم في حديث أنس قال لا يأتي زمن إلى الذي بعده شر منه قال لا أقول أمير شر من أمير في المسألة لا لا تنظر لهذه انظر إلى عمق المسألة أين الشر وحتى حتى ابن تميه يحتج بحديث وحديث فيه ضعف لكن يستانس به يقول قلوب الولاد بيدي فأنتم تقربوا الي وأنا أولين قلوبهم عليكم هذه مسائل حتى ارتباط كوني في المسألة من نظر الاعتقاد السلف أراحة أو استراح. ولم يصل إلى الهلاك بحال إلا أن يتعرج عن هذا الطريق القوي فالغرض المقصود قال ابن مسعود لا أقول ولي شر من ولي ولا أقول, ولا أقول خصب أو جد شر من جد لا أقول يذهب العلم وترأس الجهال هنا زمان شر من زمان شر ما يكون ونقا يتصدر من لم يتأه أو أن أن تصدر تصدر من لم ما ما ما تصد تخفي من كان حق التقديم تؤخره وتقدم من أحقية التأخير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل أحدا وغير أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا في مسجد أحمد وإن كان في ضعف السنة في ضعف لكن بالسنة صحيح عن الخطاب قال من استعمل أحدا وغير أحق منه أو حبل الله منه قال فلا يزال أمرهم في سفال فلا يزال أمرهم في سفال هذه مسألة من الأهمية بمكان هي مسألة مسألة العلم ومسألة العلماء وأن النجاة لا تكون إلا بالعلماء إذا علمت أنه لا علماء اعلم أنه قد قامت الساعة وأن الساعة على مشارف القيام لأن الله على قامت الدنيا بوجود العلماء الذين يدلون الناس على ربهم جل في علاه ناس الله في في علاء نجعلنا جميعا منهم خير الناس الوسطة بين رب الناس وبين الناس السؤال الذي الذي يطرح نفسه قبل أن نبدأ في الكتب ما حاجة الناس إليه هذا ما دمنا قط عقدت المجالس فلا بد السؤال لا بد أن يطرح نفسه ما حاجة الناس إليه فأنا أقول قول الإمام أحمد في الشافعي إجابة وإن كان قد إجابة هو أيضا على الإطلاق قول امام أحمد في ماذا قال؟ قال الشافعي كالشمس للبدء كالشمس للدنيا والعافية للبدن هل تجد له من خلف؟ هكذا العلم لذلك قال أحمد محمد حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للماء وللهواء حاجة الناس للعلم لأمور الأمر الأول أن جت من الفتن إذا, إذا اشتد الخط وإذ الخط واشتد الكرب وكانت الفتن أتت تترى تتابع وتتتايع يعني تهلك فتستك وتهلك وتقتل وتفتك فلابد للانسان أن يبحث عن النجاة وتوق النجاة العلماء ظلمات الفتن لا يبددها إلا إلا العلماء وعالج عليه السريع هكذا لو نظرنا فتنة الدجال خلينا في فتنة الأخيرة وبعدين نتكلم عن الفتنة السابقة وأنا ما زلنا في فتنة لا يعلم بها إلا الله لا يفعلها لا خروج منها إلا بالعلماء فالله يعالى هكذا المسبب المسببات منوطه بالأسباب الدجال فتنة الدجال الخروج منها بإيش بالعلم هناك فتنة أعظم من فتنة أن يحي ويميت أجيبوني أنتم لو أددت أحدا قد أحيا وأمات هناك فتنة أكثر من هذه الفتنة ما لكم السكوت في طلبة العلم قاتل قتال عندكم فتنة أشد من أن يحي ويميت هذه أشد فتنة لذلك نساء قال ما من فتنة أعظم فتنة من فتنة من يوم خلق آدم إلى آخر الزمان إلا فتنة الدجال يحي ويميت هو قتل الرجل أماته صحيح قتله فأماته هو أقل لمن يتبعه لو رأيتم لو أمته وأحييته أمامكم أتؤمنون بي ربا قالوا لهم أنا عم فقتلهم ثم ندى شق أو شقين ومشى بين الجزلتين ثم ندى فقام متهللا فرحا فغاصهم وآمنوا به ربا ماذا فعل هو ماذا فعل هو ازداد بصيرة العلم قال هو أول مرأة ابتسم قال أنت الدجال الأعور أنت الذي وصفك لنا رسول الله بالعلم عالم مكتوب بين عينيه كافر فلما قتله قام متهللا فقال والله ما ازددت فيك إلا إلا بصير ولذلك جاءت الآلة بسرعة انه لما أرد قتله مرة ثانية ما استطاع علم نفذ فالنجات من العلم يعني شوف هذه النجاه لا تأتي إلا بعلم أنت أصالة لو لم يكن عندك علم والدجال أمام عينك لا يمكن أن تعرف من الدجال ولا فتنه الدجال وممكن أن تستشرف هذه الفتنة فتأخذها لذلك إنه السلام قال ذلك قال من استشرف الفتنه استشرفته أهلكته وذا قال من سامع بالدجال عنه. فلا ينأ عنه فلابد أن يكون عالما ويعلم من هذا الدجال فلا عنه يفر منه فراره من المجزوم فأنا رأت من الفتنة لا تكون إلا إلا بالعلم الـ الـ أن حتى رأت أن رأت من فتنة مشتبكة عشان بس يخو تفهم هذه من الإشارة والإشارة تغني عن العبارة ولعل الناس يفهمون فتنة مشتبكة بين صلحاء وبين أناس عندهم علم فترد أن الفتنة معهم فتنة مشتبكة. أن الناد فيها لا تكون إلا بالعلم. طلحة. الزبير. عائشة. هوا ثلاثة. كما تقول في هذا الزمان فرسان الزمان. طلحة الخير. ومن السم... من طلحة؟ طلحة من السابقين بالإسلام. من الستة الذين عملوا على ابي أبي بكر. طلحة الخير. طلحة الذي بشاره نسان بالجنة من عشر ومبشرين بالجنة. طلحة من الستة الذين هم من الشورى. طلحه الخير لهم من إتقان العلم لهم لهم من سبقة الخير لهم من التوفيق تعرفون طلحه طلحه من عبيد الله أبو محمد صحيح الذهبي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من العشر بشير في المسابقين المسبقين الإسلام وهو أيضا من الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه في الشورى صح ولا لا طيب الثالث عائشة رضي الله عنها رضاه عائشة حبيبة النبي زوجته في الدنيا و في الاخره صحيح هي اعلم نساء العالمين على الاطلاق كما قال الذهبي في ترجمه عائشه قال وعائشه هي اعلم نساء العالمين على الاطلاق عائشه على اعلم نساء العالمين على الاطلاق ومع ذلك كان معها ومع الثلاثه في خروجهم على ابن ابي طالب فتنه صحيح ولا لا وبعضهم قال ليس بفتن هذا هذا طلب لدم لدم من عثمان رضي الله عنه لكن العلم يفصل اذا المساله مشتبكه فلما كانت مشتبكه ذهبوا يحجون اثنين ابن عمر وابا بكر لما ذهبوا يحجون ابن عمر وقالوا له قولا فصلا الا تقاتل يعني مع علي بن ابي طالب عن الحق مع علي. المفروض الحق انه كان علي لان علي بن ابي طالب كان الحق معه لكن قال ألا تقاتل اما قال حتى لا تكون فتنه وقاتلون حتى تكون فتنه قال يا هذا قد قاتلنا حتى لا تكون فتنه وانتم تقاتلون تريدونها فتنه علم ابن عمر فابن عمر خرج منها بهذا العلم ما استطاع أن يرد عليه الحج أما أبو بكر قالوا له طلحه والزبير وعائشة قال لا والله لا أخرج قال وليما لأمرين قال قد قال إن سلم إذا انتقى المسلمين بسيفهما فالقاتل المقتول في النار واحدة ثم قال في الثانية شفت إتقان العلم قال من عليهم قالوا عائشة قال قد قال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ما الذي أقعده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليُفلي لي حقومن ولا وأمرهم أمره ما الذي جعله ينجو العلم حفظ هذا الحديث فيتنا عمياء كانت تضرب بالصحابة فاطمة سيدة نساء العالمين توافقون أم تخالفون فاطمة ما أريد السكوت سكوت في طرب تعين مؤذي تعرفون من فاطمة من أخت أخت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا تعرفون أن فاطمة صحيح وأخته من الرضاع ممتاز طبعا الحمد لله إذا فينا من يعرف هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سيد نساء العارميه طبعا صر لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاطمة فاطمة لها ملهم من المكانة الراقية العالية جاءت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وحوله ومعه علي بن أبي طالب وحولها باء قال البيت قالت وشوف انظر حج ل... لذلك أنا أقول عب... اطاح الله بأي عقل يعارض السنة حجة بليغه بلغة لأنها ما عندهاش السنة فحج ح قالت له يا أبى بك شوف الذكاء أيضا في في يا أبى بك إن مت من يرثك قال أهلي وأولادي الحج عليه من من كلامه إذا ان مت يرثك أهلك وأولاده قالت فإن مت المسلم من يرثه الإجابة المود تكون أجيبه أهله وأولاده صحيح ولا لا حجة منزمة ولا غير ملزمة ملزمة أبو بكر لا يخرج منها شيء واحد بس يخرج أبو بكر ما هو أنه يعلم أنه يعلم السنة خلاف ذلك صح ولا لا فلما قالت له ذلك ابتسم قال قد قال رسول الله أنا عرفت ما تريدين مقدمة آتي النتيجة قال قد قال رسول الله سلام وسلم ما معاشر الانبياء لا نورس ما تركنا صدق خرج لما خرج كيف خرج؟ أجيبه بالله عليكم بالعلم خرج بالعلم فتنه أعظم مما تكون لا يخرج منها إلا بالعلم ابدا لا يخرج منها إلا بالعلم حتى في كلام مسألة عمر الخطف في المناظرة لما قال له قوم من قبل لا إله الله لله وقد قال لهم السلام أولتها الناس حتى أقول لا إله الله قال والله إلا من فرق من الصلاة وبين, وبين الزكاة فبين ذلك الخروج أيضا في هذه المسألة مسألة النريات من الفتن بالعلم ما حدث مع ابن عباس ومناظرته العظيمة الرائعة مع من الخارج رجع بثلثي القوم ما رجع. شوف العجيب أنه دخل عليهم دخل أعظم مما تكون دخل بزين إيه فيه أبهه وفيه ما فيه من يعني قل إسراف لأن أدين الله بمعنى قوله تعالى ولا تسرفوا ولا تسرفوا كما قال ابن حزم هو الرائع الصحيح أي كلام آخر ضعيف قال الإسراف لا يكون إلا في الحرام الإسراف لا يكون إلا في الحرام طبعا ممكن واحد يقول لي تبعوا التعامل كثيرا ال الذي الل كان كثيرا وقد وقد أفسد أو أليس هذا حراما هو نقول نعم التفريط هنا التفريط هنا فقط لكن نحن نقول الإسراف لا يكون إسرافا إلا في الحرام فذهب بزين راقي سامي جدا وباها كما يقولون فنظروا لي فكل منهم جلس يعيش يتكلم من هذا من جاء هذا الرجل ده ابن رسول الله فقام أحدهم مذكر أول داخلين مع ابن عباس قال إياكم هذا الرجل إنهم الأهل مكة فيه الخصومة قال الله عنهم إيه إنهم قوم خصمون يعني لهم جدال فدعك منه فذهبوا قالوا يا ابن عباس ما الذي أنت فيه قال ما, ما الذي أنا فيه يعني وعزين يقولون له أين الزهد وأين أنت ابن عم رسول الله وتنظر للجنة واين الزهد في الدنيا فقال أحرام ما لبست فسكتوا فقرأ عليهم الآية حج عليهم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ماذا أراد هو أراد أن يؤذل لهم أن الغلو الذي أنتم فيه ليس علما ليس دينا المسألة منضبطة بقال الله قال الرسول ثم ذلك حجهم بالحجج الباهرة المعروفة لسنا بصدر تفصيل فيها فرجع بثلثي الناس في ذلك ايضا من حاجه الناس إلى العلم حسن التعرف على الله لن تتعرف على الله حق التعرف إلا, إلا أن تتعلمه الأسماء الحسنة والصفات العلا أن تتعرف كيف كان أن يتعبد لربه جلفيравля. مواطن العبادة مواطن الإقدام مواطن الأحجام مواطن أيضا الـ الـ الـ الـ الـ الشدة في العبادة أو كسرة العبادة مواطن القلة في العبادة هذه المسائل, المسائل منضبطة لأن الإنسان ممكن يزداد اجتهادا جدا ولا يزداد بازدياد اجتهاده إلا من الله إلا بعدا فلها ضوابط لابد أن تتعلم بها وتتعرف على الله حق التعرف أن تعلم بأن الله الذي في هو الرحمن الرحيم انه أرحم عليك من أمك ومن نفسك أن تعلم بأن الله على ما صنع شيئا وما فعل شيئا إلا لحكمة أن تعلم بأن الله على ما ابتلاك ليهلكك بل ليرفعك بل ليعضدك بل يعلمك بل ليجعلك من أسم الناس وألقى الناس منزلة بل لتأخذ المكافأة العظمى في الآخرة أن تعلم ان الله تعالى ما مكن أهل الكفر من أهل الإيمان إلا لمصلحة عامة كأحد أحد أعظم الأمثلة الرائعة التي تضرب في ذلك فقد على الكافرون في هذا الباب والكافرون لا علو لهم بفضل الله لا أعلوا في علا لكن علوا أو أخذوا بظهور المسلمين وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أن قال قائلهم والحمد لله أنه أسلم عندما قالوا أعلوا هبل اعوذ بالله فقالوا السلام أنا ترد عليه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ولما قال له أبو سفيان قال يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم نصر يوم بيوم بعد قال لا لا سواء لا لا سواء وبين لهم الغرض المقصود حكم عظيمه جدا لو لم يكن من الحكم إلا في أمرين جليلين هما أول أول أول أولها أن, أن, أن, السائر إلى أن السائر إلى طريق الله لا ينظر للنتائج وليس له شأن بالسمر وهذا الذي كان عندما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربعيته اللهم العم فلان وفلان وفلان ماذا قال الله فعلا ليس لك من امن شيء ليست لك ليس لك من امن شيء لما تعجل يونس التقمه الحوت لما دعا موسى عليه السلام على او دعا نوح على على, على, على على قومه المساله ما كانت على ما, ما اراد فهي الباب الباب انت انت ما عليك الا ان, أن تؤدي الوظيفه التي وظفك الله فيها وليس لك شان بالثمر بحال من الاحوال فهذه حكمه عظيمه والحكمه الثانيه المهمه جدا في هذا الباب هو ان ما حدث بسبب انفسنا ماذا قال الله لا قل كل قل كل من عند الله لا لا لا انا اريد نفس الايه في سوره النساء سيبا سوره ال الان ما أصابك من حسرة فمن الله وما وما أصابك من سيئة فمن نفسك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال الله رعلا ولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم لذلك قال الله رعلا وهذا قول فصل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وأكملوا ببعض لا بكل ببعض ما كسب ولا قد عاف الله الله معفونا ربنا الله معفونا رب العالمين فالتعرف على الله حق التعرف يفيد جدا طالب العلم ومزيج طلب العلم هو حسن التعرف على الله وهذا المقصود الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه والصحابة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أسرًا بينه العلم إلمن علم بالله وعلم بأمر الله دلة في علا أيضا حاجة الناس للعلم اللي مسألة نخدمه بها ألا وهي قد أطلت البدعة برأسها هي ما أطلت صراحة هي ماذا فعلت فعلت ها دي عشعشت وتمكنت واستطالت وأيضا أنا سأقول قولا أستحي منه لكنها أبرقت وأرعدت وصارت شمسا مشرقة لكن هي مش شمس لا حريق دامي لكن هي صار خلاص صارت شمسا مشرقة لما لما لا ترد للبدعه طريقا الا بإمات بنوم اهل السنه معروف لكن الله حكيم نرجع هنا بقى للمساله الثانيه في طلب العلم التعرف على الله حكيم لما لما البدعه تتمكن بهذه الطريقه لما المنع البدعه هي التي تسود نعم ليستيقظ اهل السنه والله يميز يغربل الخبيث من الطيب الان استيقظ انتهى ما في عدوات بينكم من بعض الان ما في تناحر وخلافني من ما أنا موافقني فهو معي ومن الخلافني فهو لي انسى كل هذا ولابد أن نتقي الله ونقول البدع علينا جميعا لأن البدع على الشريعة فتهدمها كما قال ابن حزم قال ما, ما ظهرت بدعه إلا وماتت إلا وماتت سنة فلا بد أن نتفق على أننا في صف واحد ضد هذه البدعة المميتة التي اطلت برأسها، فوأنت لا يمكن لا يمكن أن تنحر البدع إلا بسكين السنة أبداً، ولا يمكن أن ترد أهل البدع إلا بإتقان العلم، لا بالعلم، لا به العلم، لا بالثقافة. لماذا؟ لماذا صبري؟ فكر. لماذا عمر؟ لا لا سيب. لماذا؟ يا إيش هذا يا الراجل بعد ما ذهب مع اسمه خالد يوسف ولا بعد ما دامه معه بأز... نعم لما لابد من اتقان علم لان المبتدع معه شطر شطر حق معه شيء من العلم من اصرير ومعه شطر حق فياتي الشيطان يجمل هذا الحق ويجعله امام الناس فالناس يحسبون ان الذي يقول هو الحق وأن التمكين معه وما... ولن ترد مبتدع قط الا ومعه بعض الحق كما بينا الفرق بين الخوارج والمرجئه هذا بعين عوراء وهذا بعين عوراء هذا معه بعض الحق وهذا معه بعض الحق زيك قال السنة والجماعة كالإيش كالصياد الماهر ينظرون بعينين جميلتين يأخذون الحق الذي هنا والحق الذي هنا ويتركون الباطل من الناحيتين فلا بد من الاتقان لهدم البدع التي تهدم السنة وتهدم الشريعة نبتدي إن شاء الله بكتاب العقيدة أولا وأنا سنشرح عقيدة السلف لصابوني إن شاء الله وأيضا صحيح مسلم في مقدار صحيح. صحيح مسلم وأيضاً الورقات أنا أريد الصبرة لابد الصبرة من أجل من أجل من أجل الحديث والأصول لكن اصبروا وصابروا أرجوا هذا أرجوا ألا ألا أرى ما ما أعلمه يقيناً بأن الصبر بينفذ بعد بعد بعد خمستاشر دقيقة, دقيقة من أول درس إياكم عضوا بالنواريز على مجالس العلم الإمام الشافعي قال أن العلم لا يناله إمرون إلا بست وذكر من أهم شروط الست أو وسائل الست هي إيه؟ طول زمان طول زمان وملازمة أستاذ ما أنت أصلا ما في ملازمة على طول زمان أنت هي سبعة أيام وتنتهي من كتب ثلاثة ممكن ما تنتهي منها في عام كامل وفضل أنك تطلب العلم العلم أنا الذي يعدين الله به لا علم إلا بتلقين اللي يأخذ العلم هكذا من الكتب أو يأخذ من الرجل لم يأخذ العلم تلقينا يعني لم يتعلم على شيخ هم يعني العور عور عور حاد لا علم لهم بل عندهم ميش عندهم أخطاء واغلاط لا اعلم بها إلا الله تعرف علاه فالعلم تلقين فأنت ستأخذ مجهود سنين ستأخذه في سبعة أيام مثلاً وينهي لك كتب ممكن ما تنهيها في عام كامل فاصبر وصابر يعني حتى أنت لو ما وجدت نفسك صبرهم في سبعة أيام معنى ذلك سامح انا اتكلم عن نفسي لو انا ما صبرت سبعة ايام يبقى انا لا استحق اي علم ولن اخذ هذا العلم بحل من الاحال فاصبروا اصابروا <تصفيق> <تصفيق> نعم هي العقيدة هذه ما؟ طويلة ها المتن انا اريد المتن اولا فضل العقيدة كما قلنا أهم, اهم ما يمكن ان يقال في فضل العقيده هو حسن التعرف على الله الفعل. وتعالى لانه فرض عين على الانسان مساله العقيده فرض عين الانسان توحيد الله تعالى هو اول الواجبات توحيد الله هو اول الواجبات قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معادا اليمن فليكن اول ما تدعوهم اليه إلى ان يوحدوا الله اول الواجبات توحيد الله تبارك قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون قال الله ورآه في علما بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبود الله وديتني بالطاووت هذا أصل الأصول وأيضا من فضل ال العقيدة استقامة العلم لا يكون إلا باستقامة الاعتقاد لذلك أنا دائما كنت أقول بوابة العلم إتقان العقيدة بوابة العلم إتقان العقيدة فاستقامة العلم لا يكون إلا باستقامة الاعتقاد الذي انحرف عقديا ستجد حرفا في خي أنا لا أريد أن أمثل أو أقول أشخاص لا أسكت أحسن لكنني سابين هكذا انحراف عقدي لابد أن تجد معه الانحراف الفقهي لابد, لابد لا يستقيم علمه بحلم الأحوال إلا باستقامة العقيدة على عقيدة السلف العقيدة التي كانت أقرب ما تكون لإشراق شمس النبوة من ذلك أيضا أن منوطه منوطة باستقامة العقيدة لأن المبتدع لا ينجو في الآخرة المبتدع لنا جاء له قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن اقوام من بين يدي فاقول ربي وصي احابي فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك, بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعداً, بعدا بعدا لمن بدل بعدي ولذلك الرسول قال ان الله حجب التوبه عن عن, عن كل صاحب بدعه فإذا البدعة ليس معها نجات والبدعة يكون صاحبه على شفيري هلك سنتحدث عن البدعة المفسقة لان البدعة المكفرة انتهى امرها فلذلك لابد من استقامة العقيدة من أجل النجات لابد من استقامة العقيدة من أجل النجات نبدأ إن شاء الله أول الدرس بالاعتقاد وبعد ذلك نتكلم عن صحيح مسلم أولا مقدم صحيح مسلم لانها مهمة جدا إن شاء الله يكون فيها ما فيها من الخير وإلماما لكل علوم الآلة في هذا الباب وبعدين وصول الفقه أولاً فضل العقيدة كما قلنا أهم, أهم ما يمكن أن يقال في فضل العقيدة هو حسن التعرف على الله إنه فرض عين الإنسان مسائعة العقيدة فرض عين انسان. توحيد الله جُوعَالَ هو أول الوجبات توحيد الله هو أول الوجبات قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى من فليكن أول ما تدعوهم إلي إلى أن يُوحدُ الله أول الوجبات توحيد الله جروف قال الله وجل chest لي歩علا وما خلقت ليعبدون. قال ابن عباس الا ليوحدون قال الله تعالى فقال لقد بعثنا في كل امه رسولنا ان اعبدوا الله وذي تنيبوا الطاغوت هذا اصل الاصول وايضا من فضل العقيده استقامه العلم لا يكون الا باستقامه الاعتقاد لذلك انا دائما كنت اقول بوابه العلم اتقان العقيده بوابه العلم اتقان العقيده فاستقامه العلم لا يكون الا باستقامه الاعتقاد الذي انحرف عقديا ستجد انحرافا في الخير أنا لا أريد أن أنا أمثل أو أقول أشخاص لا أسكت أحسن لكنني سابين هكذا انحراف عقدي لابد أن تجد معه الانحراف الفقهي لابد لابد لا يستقيم علمه بحلم الحاول إلا باستقامة العقيدة على عقيدة السلف العقيدة التي كانت أقرب ما تكون لإشراق شمس النبوة من ذلك أيضا أن ذات منوطة باستقامة العقيدة لأن المبتدع لا ينجو في الآخرة. المبتدع لنا جت له قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن اقوام من بين يدي فأقول ربي وصي احابي فيقال يا محمد نك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقال يا محمد نك لا تدري ما احدثوا بعدك, بعدك فيقول ان صلى الله عليه وسلم صحقا صحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي ولذلك النساء قال إن الله حجب التوبة عن صع... عن... عن كل صاحب بدعة فاذا البدعة ليس معها نجات والبدعة يكون صاحبه على شفيري هلك سواء... نتكلم عن البدعة المفسقة لأن البدعة المكفرة انتهى امرها فلذلك لابد من استقامة العقيدة من أجل النجات لابد من استقامة العقيدة من اجل النجات نبدأ إن شاء الله أول الدرس بالاعتقاد وبعد ذلك نتكلم عن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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال أما بعد فإني لما وردت آمد تربستان وبلادي جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد, مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سالني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف والسلف الصالح والسلف الصالح نعم والسلف و وهو وهو وهدوا وهدوا هو يعني كانت هو بهم قال وهدوا هو الناس هو في كل حين ونهوا عما ونهوا عما يضادها ين يضادها وينافيها جملة, جملة, جمله المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها واحرزوا, وأحرزوا لانفسهم ولمن ولمن دعوهم اليها دعوهم ولمن دعوهم اليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من من ثواب من ثواب اعتقادهم اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياها إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء رجاء أن ينتفع به اولو الألباب والأبصار والله سبحانه يحقق, يحقق الظن ويجزل ويجزيل ويجزيل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. نعم هنا يبين المصنف بدءاً على أهمية العقيدة وهو كما قلنا المحوا أشار أن الهداية الصحيحة والاستقامة السديدة لا تكون إلا باستقامة العقيدة وصحة العقيدة. فهو يقول اولا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الحمد لله رب العالمين هذا من رواع البيان معروف ان كل مصنف يعني ان لم يبتدئ بحمد الله لله ولي او بالبسمله فيكون قد اخطا الطريق فهذه من رواع البيان ان يبتدئ اولا بالبسمله او الحمدله فهو لما حمد الله تبارك قال الحمد لله رب العالمين وهذه فيها امور الامر الاول اقتداءاً الرائع هنا تظهر اقتداءاً بالكتاب وبالسنة أما بالكتاب فاقتداءاً بالكتاب لأن نظر على ابتدأ كتابه بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفتحة هي سورة التي قال فيها من السلام المثاني وهي أم الكتاب وفي بعض الروايات في السنة قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها وال... وايضا هي اتباع لسنه النفس ان رسول الله صلى الله قال كل شيء ذي بال لم يذكر فيه بسم الله الل... أو بحمد الله في بعض الروايات فهو أبطر فلذلك نقول هذه من روائع البيان والحمد لله قال الحمد اعلم أخي الكريم أنه إن صدر الباب بالحمد فيدخل تحته الشكر هنا عندنا حمد وشكر الاثنان إذا اجتمع فترق وإذا افترق اجتمع فإذا قال الحمد او قال الشكر نزل تحته الاخر لكن هنا قال الحمد لله رب العالمين طبعا أنت لابد أن تعلم بأن التقديم والتأخير هنا معناها العصر والقصر التقديم والتأخير معناها تقديم الخبر على المبتدا الأصل فيه كما قال علماء اللغة أن أن قاعدة تقديم محقو التخيل تأخير محقو تقديم يفيد الحصر والقصر. يعني الحمد كل الحمد لا يكون إلا لمن إلا لله لا لفِعلاء. فالحمد كما قلنا الحمد والثناء الحسن على على الذات المقدسة. الله لا لفِعلاء والحمد لله لا لفِعلاء والثناء الحسن عليه بجميل الصفات والذات طول وجميل الفعال هذا إذا منفرد. هذا إذا انفرت والشكر كذلك إذا انفرت إذا اجتمع فيكون الحمد هو السناء الحسن على الذات المقدسة بجميل الصفات والذات والشكر السناء الحسن بجميل الفعال شكر السناء الحسن بجميل الفعال فنرى هنا عموم الحمد هنا أعم من من الشكر في الذات أما في الآلة الحمد يكون باللسان وبالقلب اقرار بالقلب وايضا الثناء الحسن باللسان واما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح اعملوا قال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولذلك قال قال شاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجر فالشكر والحمد كما قلنا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع قال الحمد لله الله اسم اسم اسماء الحسنى واسماء الله كلها حسن كما قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه هو هو أعظم أسماء الله الحسنى أو هو الاسم الأعظم على ما قال العلماء لكسر ذكره في كتاب الله دل في علاه لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل دعاه يقول الله إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد قال سال الله بسمه الأعظم الذي إذا سؤل به أعطى وإذا دعي به أجاب وأيضا هو ان النبي قال بأن اسم الله الأعظم في سور ثلاثة البقرة وآل عمران والطاهرة وهي تجدها الثلاثة فيها في فيها ذكر اسم الله سبحانه وجلّه في أولى الاعظم هو الاسم الأعظم لله جلّ في أولى وابن القيم يقول والله عشان تعال اسم الأعظم له مزية على على خلاف كل الأسماء أن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس كل الأسماء تضاف الله الكريم يكون الكريم صفة لله الأسماء بأسئلة تضاف لله على أنها صفة من صفاته من صفات هذا الاسم قال الحمد لله طبعا الله يتضمن صفة الربوبية الله يتضمن صفة الالهيه الذي تاله القلوب وهو أنه يفرض بالعبادة سبحانه وتعالى في علاه الحمد لله رب العالمين وصف الله بالربوبية هنا لا طبعا هذا عظيم جدا بين الالهيه وبين الربوبيه الربوبية العلاقة بين الربوبية والإلهية درستم أنتم عقيدة قبل ذلك صحيح؟ طب ممكن احد درس على قبل ذلك يبين لي العلاقه بين الربوبيه والالهيه ممتاز فسر علاقه تضمن والتزام نعم اذا تحيل لاحد غيرك يفسر ولا الربوبيه تستلزم الالهيه والالهيه تتضمن الربوبيه دلل طالب علم لا لا يمكن ان يع... بس أنت كفايه عليك هذا دلل اذا ان اسال عن الدليل الان قعدت ممتاز يا الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذي مقبلكم لعلكم تتقون ويلا فسر لا لا عبودوا <تصفيق> إلى كان سألني أسأل ولي ما نعبد <تصفيق> الذي خلقكم استلزامه الآن طيب و وأيضا استز أول واقع قال لعلكم تتقون طيب إلى هي زمن ربوبية وين ربوبية وين هذه فا أنا أتعب بها الآخرين حتى اللي درسوا يتعبون فيها خلاص انت كفايه عليك كده صبري شوف يختفي الآن اتني في أدلة كثيرة على ذلك دزاك الله خير بصدادها نحن الآن الآن أريد منك أن تدلل على العكس الإلهية تتضمن الربوبيه ممتاز ممتاز نعم هذه دلالة واضحة جدا أجملها مش عارف الحجر نوتيال لأن أصبح أصبح نصاعن يعني إشراقت حجر نوتيال خلاص أنا لابد نشتري أرض عندكم مشيخ لابد لابد نعم ايضا ممكن أن نقول من الأدلة على ذلك متفتح لنا ابن صبري ما رايك في قول الله رفيع ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اريد دليلا اخر الإلهية تتضمن الربوبيه <تصفيق> ها وعلى الله فتوكلوا, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هي ممتازة جدا لكن كيف وين التضمن هنا؟ والانت أتيت بالدلالة صراحة روعة لكنها تحتاج لتفسير ها خلاص الرجل ده بركة في حاجة ها هو خلاص هو المسألة دي في بركة تنسى عليها وكل يجلس في بركة نعم هو صحيح وعلى الله فتوكلوا التوكل عمل قلب وهذه إلهية ولا يكون متوكلاً لأنه يعتقد بأن خزائن سواد أرض من؟ ه... ه... يبقى التوكل يتضمن اعتقاد أن المعطي المانع هو من؟ الله جعل هذا على سبيل الخبر طيب خلاص يبقى الحمد لله رب العالمين والرب الرب سبحانه وتعالى فلا يتضمن هذا الرب هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي الذي له مطلق التشريع هذا هو الرب له, له, له صفات الربوبيه قال رب العالمين هو رب العالمين خلق الخلق الخلق اجمعين واكثر من عالم خلقه الله جل في علاه عالم السماء عالم الاشجار عالم البحار عالم الجن عالم الملائكه عالم الانس فهو رب العالمين هو خالق العالمين سبحانه جل في علاه فتستطيع ان تقول هو رب العالمين هو خالق العالمين هو رازق العالمين سبحانه جل في هو محيي العالمين هو مميت العالمين سبحانه جل في لذلك قال الله ور إلى الفعلان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين قال أول للمتقين وهذا أصت أصيل يعتقد أهل الإسلام وأهل الإيمان بأن العاقبة لا تكون إلا لمن اتقى والعاقبة لا تكون إلا لأهل الله والذي لا فعلان قال فاصبر إن العاقبة العاقبة في سرط الهود أصبر صح؟ فاصبر ان العاقبة للمتقين فالله يجعل آخر الأمر لأهل الإيمان لذلك لما وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة تبكي قال لا بأس على بيك بعد اليوم والذي نفس بيدي لن يترك هذا الدين متر مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وبذل دليل وقد كان وقد جعل الله العاقبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وجعل النصر للرسول وللمؤمنين بعدما عاشوا في سنوات عجاف عشر سنوات في مكة يعني يتحملون المشقة والشدة واللأواء فقد نصرهم الله جل وعلا وأسس أن نمسلم الدولة الإسلامية في المدينة ثم فتح بعد ذلك ربوع الأرض مشارقها ومغربها وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزه من عمر الزمن ولم يموت المسلم حتى بشر الأمة بذلك عندما ضرب الكوديا في احلك اللحظات عندما احاطوا به حاطة محكمة في غزوة الأحزاب قال قال الله أكبر أعطيت الكنزي هنا ظهر الإيمان حقا عندما قال الله وزلزلوا زلزالا قال جاءكم من فوقكم وتحت ارجلكم أرجلكم وإذ, وإذ بلغت وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون لكن أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم قال وصلى الله وهو. وهنا سنة بالصلاة صلى الله عليه وسلم وهذا الأدب مع رسول الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة وضحة جدا عن يعني مهم جدا كوني أنا أقول ما من مصنف إلا ذلك وهذا فيه لفتة مهمة على أمر كوني لا يمكن رده ما هو أحبيبي؟ طلبت العلم أمر. ممتاز لكن ليس هو السؤال الثاني قلت هنا ابتدى بالحمد الله لله وصف الله بالربوبية سبحانه وجل في علاء. هذا السناء على الله وهذا هذا افتتاح كل خير ثم سنة بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا هذا من بديع التصنيف وهذا موافق لأمر كوني ما هو الصلاة على صلى الله عليه وسلم لكن ليست هي ليست هي خلاص ليست هي ما انت ما عارفنا نهايه الامر طب هات اجتماع ان وصلنا وليست هي قريب ممتاز امر كوني قاله ابن عباس قال ورفعنا لك ذكرك نعم الله خير ورفعنا لك ذكرك قال ابن عباس لا أذكر إلا وتذكر معي فلا تجد تصنيفا قط قط إلا ويبدأ فيه بالبسمله والحمد لله ويسن فيه بالصلاة هذا أمر قوني وما معناه شوف انظر امام المصنف يصنف إلا لو بذلك ولا بد ان يثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا ركن استجابه الدعاء لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لم ما اثنى على الله ما ابتدى بالثناء على الله رفيعا ولم يثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا وقال قد اعجل هذا أو قد عجل هذا ما أخذ باسباب استجابه الدعاء لذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث جاء موقوفا ومرفوعا قال في علي بن ابي طالب إن الدعاء موقوف، فإن سمع الأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عنه وسلم واجبة في العمر مرة، كما قال الله يا الذين صلوا عليه عليه عليه وسلم، يسقط الواجب بمر، لكن من سمع الصلاة عنه ولم يصلي على النبي سلم، فهذا من أبخل الناس، والبخل مذمة ليست بعدها مذمة، قال النبي سلم، أتدرون من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لذلك رفع صعد من السلم المنبر ثلاثا وهو يقول آمين آمين آمين فسئل فقال قال جبريل رغم أن في مرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال قلت آمين وفضل صلى الله عليه وسلم عظيم من صلى قال صلى الله أن جبريل أتاني الآن وبشرني أنا من صلى عليها من همتي مرة صلى الله عليه بها عشرة وأعلم أخي الكريم كما قلت أمران مهمان ذكران بهما كشف الغم ورفع الهم والحزن والرزق الواسع كسرت الصلاة النبى وكسرة وكسرت الاستغفار كسرتان بهما الرزق والنذار كسرت الاستغفار وكسرت الصلاة النبى كما قال النبى صلى الله أسعد الناس صحيفه يوم القيامة أكثرهم استغفار والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة عليه لما قال له الرجل يا رسول الله أجعل لك شترى صلاتي قال أجعل قال أجعل لك صلاتي قال اجعل قال أجعل لك صلاتي كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا ماذا قال قال إذا تكفى همك وإيش ويغفر ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك اذنبك فهذه الصلاة على النبي وسلم فضل الصلاة على النبي فيها مواطن مواطن الصلاه على النبي وسلم في التشهد الأخير وهي واجب عند جمهور اهل العلم كان بعض العلماء سنه واما ابن حزم فيراها في الوسط وفي ال... في التشاول ال... الاوسط والتشاول صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عند ها من مواطن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان بعد الاذان هذه من السنن المستحبه دي ان نصلي النبي صلى الله عليه وسلم ونسال الله الرفعه له المقام المحمود فهذه من مواطن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم خد الافريت هذا اديني الكتاب هذا عفريت ها؟ الدخول والخروج من المسجد ممتاز أيضا هذه من المواطن أنت بتكتب فيه ما أحد ما أول مات ما هذا بيضيع بي بي بي بي مني كل شوية يغلق أفتح يضيع ما أحد ما أول مات الرجل بيكتب في الكتاب فعلا ضيع عليه الفضل في هذا ماشي ماشي مستحيل ثم قال أما بعد وهذا للفت الانتباه قال فاني ذكر انه مرة على بلاد طبرستان وذهب متوجيا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة نقف عندها اولا نقول يقول هو ذهب إلى بيت الله الحرام الحمد لله قصد أصالة بيت الله الحرام أما أن يسافر يعني قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفرد له سفرا هذا لا يعرف على اهل السنة الجماعة بحال من الأحوال السفر من أجل زيارة القبر لا يجوز ليس من السنة بل هو من البدعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد استغفر الله قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مواضع مساجد ذكر منها أولا المسجد الحرام الثاني بيت المقدس الثالث قبر النبي سلم قال ثلاثة مواضع قبري هذا صحيح؟ قال ذلك؟ ممتازين يبقى قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد عشان ما يستذل به أحد على نك وماذا تفعل ما قد قال مسلم شد الرحال إلى مسجد النبي وهو الآن وهو يقول كأن المسجد نو فيه القبر نعم شوف قال وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا هذه لا, لا نقف عندها هكذا فإذا لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد وما ذكر القبر فمن أفرد السفر سفرا سفرا قاصدا فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الله جل دي وعلا لكن نحن نقول بأن زيارة زيارة القبر عند يعني تعريجا مع زياره زيارة بيت الله الحرام أو المسجد النبوي هذا هذا من السنة من السنة والذهاب والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ولكن نقول زيارة المدينة نفسها زيارة المدينة دي نفسها ليست لا هي شرطا في الح... لا, لا... لا تكون شرطاً في الحج ولا رقنا من أركان الحج يعني لو ذهب فأدى المشاعر ومشى ورح... ورحل ليس بها شيء. دعك هؤلاء من المخرفين الذين لا يعرفون شيئاً وعرفون بما, يعرف... بما لا يعرفون ولا تكون الحديث الذين قالوا بحديث من ايش من حج فلم ايه فلم يزرني فقد جفاني. حديث مظلم. سناده مسلم لا يصحب حال من الأحوال. من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا كلام ليس بسديد. لكن نحن نقول من الأدب من الأدب ومن الخير ان تزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا زرت مدينة النبي صلى الله وسلم في المسجد تذهب فتسلم على قبر النبي صلى الله عليه ما دمت قد جئت في السفر ومن الأدب التي رايناها قد اختلت عند الواسط الملتزم دعك أنا ما كلش على العوامل الآن. في الواسط الملتزم ان صباح مساء يسال فجاه يقول دعني سأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على النبي صلى الله وابن عمر ابن عمر قد سلم وسلم وذهب ذهاب وإياب. صباح مساء يقول وسلم على النبي صلى وسلم وابن عمر كان مبتدع ضار هو طبعا ليس مبتدع ضار ان شاء الله لكن هذه بدعه انت وقعت في المحظور قال انس سلم ما لا تجعل قبري عيد من العود من العود هل ابن عمر بعد ما قام السفر وسلم ذهب للنهار في كل مره يسلم هي مره واحده انت تسلم وعند وعند السير والرحيل من المدينه في خلاف تذهب تسلم ام لا انت ترى ان من الاصل انت تذهب تسلم لكن انت عند عند عند القدوم تسلم كما فعل ابن عمر تذهب تسلم وانتهى لان الاصل انت تصلي في المسجد مالك ولا القبور ليس لك شان بها حتى ان اردت ان تدعو وانت في المسجد الحرام بعد ما تسلم تستدبر القبر كما قال امام مالك تستدبر القبلة وتستقبل القبلة وتدعو الله جل فيا والا اولى لا تفعل ذلك عند قبر الا لا تفعل ذلك عند عند القبر فهو يقول وزيارة قبل نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام نقول له أن زيارة بيت الله الحرام وزياره المدينة كنت حاجا فليس شرطا أن تزور القبل ولا شرطا حتى أن تعرج على المدينة ليست ركنا من الأركان قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين هذه فيها أمران الأمر الأول هو الرجوع لأهل العلم وهذا هو الأصل الأصيل أنك في كل المنظمة ترجع لأهل العلم ترجع لمن تتعلم أصول أصول العقيدة من من تتعلم حتى أصول الحديث من من الفقه من من لا بد أن تعلم من الذي تتعلم عليه وأنت لا بد أن تتقن او قل أن تميز بين الذي أتقن وبين الذي لم لما شمل الثقافات وكان أمام الناس عنا من العلماء أبدا. أنت لن تدخن إلا من العالم لذلكم ذهبوا للعالم وطلبوا منهم فصولا في أصول الدين بقى الأمر الأول رجعوا للعالم فسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون الرجوع العلم واجب واجب الرجوع لأهل العلم ثاني وذلك كثير من إخواننا سمحوني لو في استطالة مني يعني كثير من إخواننا ممكن يتركون لنا درس علم فيه أصول منهجية يقول لك عندي درس والدرس عندك إيش؟ ليس فيه شيء نتكلم بحق ليس فيه شيء لا تفصيلا فلما تطرق درس العلم لشيء آخر وانت بذلك الفائدة عندك تكون ضعيف فقط لترضي ما أنت فيه او للدائرة التي تريد أن تكون فيها خطأ مبين اعرف كيف تأكل الكتف من أين تأكل الكتف وإلا ضاعت منك الكتف ولو ضاعت والله لو عشت عمرك بعد ذلك لن تستطيع أن تدرك بعد ذلك بحال من الأحوال فطلبوا منه راجعوا لأهل العلم من أجل التعلم ثم طلبوا منه فصولا في اصول الدين الأصل أنهم لما طلبوا طلبوا تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، لذلك قالن سلف ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أمرته أنه قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال لا، وانظروا هنا دقة دقة الفهم عند هؤلاء الطالبين. وصولا في الدين الذي التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين والعلماء المسلمين والسلف الصالحين. إذن لا اعتقاد إلا اعتقاد. السلف. لذلك انا أنا أقول للإخوة الأفاضل العقيدة حقا خذها من من الاول الأول لا يصح أن تأخذ كتب المعاصرين وتكون اصلا في تنبيه تنمية العقيدة عند الناس أو تنمية العقيدة الناس هذا خطأ بين لن تستفيد ولن تستمر خيرا بحال الأحوال لما؟ لأنه ممكن يكون هذا المعاصر قد فهم فهما مغلوطا عن السلف ولم تكن هذه عقيده عقيدة السلف بحال الأحوال أو يكون أيضا غاب عنه علم من علم السلف. لان ما في أحد أحاطة أحاطة بالعلم بحلم الأحوال طب ماذا أفعل أن أترك المعاصر لا المعاصر هذا نوقب يده أنه سيفتح لي مغاليق مغاليق السلف أقول له الآن افتح لي هو سيشرح لي فأنا أخذ كتابه المعاصر أخذه معي مستأنسًا أنه سيفتح يفتح لي مغاليق كتب السلف لكن أصل الاعتقاد شمس النبوة الاعتقاد السديد على هؤلاء وإلا الخلف فيه ما فيه من التخبطات, التخبطات. خلينا نتكلم بالتصريح النووي وصحيح مسلم نحن نتكلم في المقدمة خذ في كتب الإيمان كتاب الإيمان أنا بنعرج عليه احتراما للنووي لكن خذ وانظر إلى الأحاديث أحاديث الصفات ما يقال فيها فقط وانظر كلامه وارجع إلى الوراء وانظر كلام ابن خزيمة وانظر كلام الـ الـ ابن أبي عاصم وانظر كلام الخلال وانظر كلام أحمد حنبل وقارن بين القولين بين الكلامين افتح كتاب فتح الباري وانظر المسألة يمكن أن تضيع تذهب خلبك وعقلك لما؟ لأنك سترى نقل عن السلف بعض الشيء وبعدين نقل عن, عن الخلفة تخليط دون أن تدري فأنت أصالة كتب المعاصرين كتب قيمة جدا بشرط ألا تجعل أصلا فمن جعلها أصلا أخشى أن يحيد أخشى ألا يتقن أخشى ألا يسمر أخشى ألا تستقيم عقيدته يجعلها مستانسا بها أنها تفتح له المغالية لأن من سبقك في العلم أعلم منك وأحكم منك وأفهم منك يفتح لك ابواب العلم لكن أن تجعله اصلا خلفت حتى طريقة السلف طريقة السلف حقا ابن تيمية يعني كل فتاوى ابن تيمية تدرس ابن تيمية ماذا بيفعل ماذا يفعل بكتب عليها أروع كتب الاعتقاد كل كلامه مرتقى بي ابن تيمية إلا أنه ناقل عن إيه عن السلف كل الذي فعل يعني بضاعة ابن ثمية هو النقل عن من النقل عن السلف النقل عن السلف ولذلك كان في كل محجة في المناظرات كان يقول لهم ائتني بآية من الكتاب أو من السنة أو بكلام من كلام العلماء المتقدمين ما أحد يستع يجاريه وكثيرا ما انق حتى لما لما أخطأ في أبواب ابن ثمية نفسه في بعض الكلمات بياننا, بياننا أمس حتى في الإبانة الخطأ اللي وقع فيه لما أخطأ في بعض الأمور ما أخطأ بها كذا ده نقلها عن إيش؟ عن المتقدمين نقلها عن المتقدمين لذلك هم كانوا من الفطن ومكان قال التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين ولذلك كما قلنا هذه العقيدة التي قال في عنا السلام عليكم السلام عليكم بسنات وصنة من بعد عضوا عليها بالنوادس عضوا عليها بالنوادس وأنا بالنواد. بالنواد. بالنواد. بالنواد. بالنواد. بالنواد. بالنواد. بالنواد. سأقول قولا فصلا في هذا الباب لا اختلاف في الاعتقاد عند السلف لا القاعده ال التي لابد ان يتحفرها على صدرك لا اختلاف في الاعتقاد عند علماء السلف الاختلاف <تصفيق> الذي ظهر عند السلف اختلاف في التطبيق لا في التصنيف اختلاف في التطبيق لا في التصنيف اما في التصنيف الجميع الجميع يتفقون في, في الاسس والاصول لا اختلاف عندهم في التصنيف قال وهدوا ودعوا الناس عليها في كل حين ثم قال والله يحقق الظن ويجزل علينا بعد ما بين انه قد استخار الله هذه الدلالة على ايضا على ديانه العالم وانه حتى بعد ما طلب له استخار لانه لا يدري هل ممكن اصلا يصيب او يخطئ طبعا في اشكال هنا فاستخرت الله الاشكال هنا أستاذ صبري تضيقني ها آه آه ماشي يا استاذ الحق في القاعده عند العلماء لا استخاره في الطاعات لا استخاره في الطاعات هو ليش الاستخاره الاستخاره في امر لم يتبين لي لم ثوابه من ايش خيره من شره لم يتبين لي خيره من من شره فالطاعات كلها خير فلا استخاره فيها طب كيف استخير هنا خلاص انا ارفع الاشكال ارفع الاشكال بقى صبري انا صبري انا بقول صبري ومن بجانبه تفضل والا محتاجه سيحتاج من بعدهم ها؟ وتدوين الكتاب لما ممتاز لما ممتاز هو هذا انتما اجبتما الاجابه الصحيحه هو الآن يستخير يستخير يخشى من ايش من عدم اصابه الحق يا ربي انا ساصنف فهو يخشى فبيستخير من ذلك لا يستخير على اصل الموضوع بحيث أنه هو يدعو الله التوفيق ولذلك قال فاستخرت الله ثم قال ماذا ثم رجاء أن ينتفع به الباب والله يحق الظن ويجزل علينا المن والتوفيق والله يحق الظن يعني الظن في الله للفعل أن يوفقني إلى أن أصيب في اعتقاد أهل السنة والجماعة فأصنف هذا التصنيف الذي ينفع أهل السنة والجماعة نعم. الحمد لله قال قلت وبالله التوفيق عقيدة أصحاب الحديث قال أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه واله وسلم بالرسالة و... لحظه وقال عقيدة من أصحاب الحديث كان يقول عقيدة صحيح هي عقيدة أصحاب الحديث أصحاب الحديث الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة واضحه جدا على أن الاعتقاد لا يكون إلا على التوقيف على أن الاعتقاد لا يكون إلا على التوقيف كتاب أو سنة هذه المسألة من الأهمية بمكان لذلك قال عقيدة أصحاب الحديث وقد قال بعض العلماء أن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية هم المعنيون بقول النبي وسلم على الفرقة التي تنجل ولا تزال طائفة من أمات الحق ظاهرين وهي الطائفة التي على الحق هم أصحاب الحديث الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كما قلنا فيها إشارتان الإشارة الاولى العقيدة الصحيحة هي التي نابع التي تنبع من الكتاب او. أو من السنة فأصحاب الحديث هم الذين يعتنون بالأثر فإذا العقيدة لا تكون ينعقد بها القلب أو ينعقد عليها القلب إلا بأثرين لذلك دائما قلنا أن طريقة المتقدمين من السلف في الاعتقاد يأتون بالدليل ويستنبطون من الاعتقاد ك ك كالفقه أيضا الأحكام تكون من من الأدلة لذلك قلنا الفرق بين السلف وبين الخلف أن السلف يستدلون ثم يعتقدون يعني من من الدليل وأما الخلف يعتقدون ثم يستدلون لذلك ترى أنهم يلون عنق النصوص وإذا رأيت الرأي منهم وسمعت القائل منهم قال من أشار بإصباعي السماء يقطع إصباعه الحديث في مسلم قال حديث ضعيف حديث الجاريه أين الله قالت في السماء قال هذا حديث ضعيف هكذا أنه اعتقد أولا أن الله ليس على العرش ابتدى الآن أي دليل يأتيه يثبت أن الله على العرش لابد أن يؤوله ان يحرفه ان يرده كما حدث معي كما قلت الاخ اكثر من مره لما قلت ان نفسهم قال الرجل ان ابي واباك في النار فلما الرجل اعترض عليه قال ابونا في النار خلاص حمود ساختك قلت له لا لا دعك مني انا هذا الحديث في صحيح مسلم هو رجل كان في الامارات فقال لي انت منين من, من مصر صحيح مسلم النسخه المصريه فيها احاديث موضوعه طب ها في شيء لابد يفعله عشان يرد الحديث خلاص اعتقاد عنده فلا بد أنه الاعتقاد السابق لابد أن يلي النصوصة من أجل هذا الاعتقاد السابق لذلك هو قال عقيدة أصحاب الحديث يعني يقول ولا تسلم إلا بعقيدة أصحاب الحديث قال أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون, بال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول و صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون, ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله شف انظر وهذه دقة قال بصفاته التي نطق بها وحيه وكما قلت لا أسماء ولا صفات إلا, إلا بالتوقيف إلا بالتوقيف ولذلك قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لله الأسماء الحسنى الحص هذه لا تكون إلا توقفية لمن من أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أنزلته في بعض الكتب أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كلها على الوحي نعم قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار في الصحاح به طبعا ورد الأخبار الصحاح قيد يخرج الضعيف فالضعيف لا يعتقد لا يعقد في الضعيف حال من الأحوال وطبعا كما ما استناها وردتنا على ابن ثمية أمس في هذه المسألة بأنه قال المقام المحمود في تفسير لما نقر عن عن عن مجاهد به عن ابن عمر مرفوعا ويقعده رب العرش وقلنا حديث صحيح لا حديث ضعيف لم يصح حديث ضعيف لم يصح فنعتقد هذا الابن يقول من رد هذا الحديث فوجهه يقول من رد هذا الحديث فوجهه طبعا ابن اللي في هذا الباب عليه على, إيه؟ على الأمر ينهى الأول أنه يحسن هذا الحديث والأمر الثاني هو نقل عن احمد هذا الكلام يعني عنده عنده أصل في المتقدمين ونقول كلام صحيح لو ثبت لم يثبت فلا وهو لم يثبت قال على ما وردت الأخبار الصحيح به ونقلته لعضول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه قف إذن اول شيء هم يقولون بنوا أزب... اذبه أ... قال اصحاب الحديث يثبتون لله ما اثبته لنفسه في كتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر جلل فيه يتضمن الرد على البدع كيف كيف هذا عقيده سلفيه عشان كده قلت انتم مش شويه عيال انتم افزاز فستردون على ما يقول شوية عيال بالإتقان، بالإتقان. شو نحن نقول معنا زملاء الإشقاء؟ ما لنا ولاها؟ ماشي. وقال يثبتون ما أذبه الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه وأذبه له رسوله قلت هذا الماح والتفات للرد على البدع. ممتاز يعني هو كانه يقول ردع اهل البدع اذا اثبت الله لنفسه اليد انتم قلتم القدره الان انتم انتم ماذا فعلتم الغيتم اعتبار ما اعتبره واعتبره الشر واثبتم ما الغى الشر الشر اعلى ان الله علا اثبت لنفسه يدا وانتم قلتم هي قدره الان انتم اثبتم لله, لله ما لم يثبت ما لم يثبت لنفسه والغيتم ما اثبته لنفس لذلك هو يقول طريقتنا أسلم وأحكم وأعلم واتقن وأنجى نحن لا نثبت إلا إذا أثبت لنفسي ولا ننفي إلا ما نفاه عن عن نفسي نعم له جل جل وما أثبتوا لنفسي وعلى لسان رسوله ما أثبتوا لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم عليه السلام بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرف ولا يحرفون الكلام عن مواضعي بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونها بكيف او تشبيها تشبيههما او تشبيههما أو تشبيههما بأيدي المخلوقين تشبيه تشبيه المشبهه خذ لهم الله وقد اعاذ الله تعالى اهل السنة من التحريف والتكييف ومن, ع... ومن عليهم بالتعريف والتفهيم هنا اثبت لنا اصلا من أصول اهل السنة والجماعه الاصل الاول هو الصفات لله جل في كما جاءت بها النصوص اثبات الصفات كما جاءت بها النصوص ثم قال بغير تشبيه ولا تحريف ولا, ولا تكيف بغير تحريف المحرفة المعتزلة طبعا المعتزلة لهم تحريف والأشعقة لهم تحريف المعتزلة لهم تحريف هو النفي لأن المعتزلة ينفون صفات الله التي فعلها والحق أنه هنا كأنه ألمح وسمى هذا التحريف من المعتزلة ولم يكن تأويل اليدين تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة من الأشعقة ليس من المعتزلة تأويل اليد القدرة والنعمة من الأشعار ليست من المعتزر هو نسبها لمن؟ للمعتزر والمعتزله طائفتان طائفة تنفي الاسم والصفه لا سمع ولا سمع لا بصير ولا بصر لا كريم ولا كرم وطائفة تنفي تنفي الصفة مع اثبات الاسم فهؤلاء ينفون الصفة أما الذين قالوا بأن القدرة هي النعمة بأن اليد هي القدرة أو هم ألا إذن أصل أصلا من أصولها للسنة الجماعة إذبت ما أذبته الله لنفسه بكتابي وأذبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لأمور الأمر الأول أن الله ناطق بذلك إن صح الكلام إن صح ده إخبار يعني الله تكلم بهذا ولما تكلم تكلم الله بهذا وهو أعلم بنفسه وبذاته المقدسة وقد نقل ذلك من أعلم الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤول ولم يحرف ولم يبين حشاء اذا يسعانا ما وسعه يسعانا ما وسعه ثم تلقاها الصحابه الكرام على نفس الاعتقاد ولم يقولوا لله دل... ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اليد القدره هل يد النعمه لا قال يد الله فوق أخذوها اخذوها يد لله جل في علاه فاذا يسعانا ما سى النبي يسعانا ما سعى من اسع الصحابه الكرام في هذا الباب فنقول الاصل الاول إذبات ما أذبته الله لنفسه في كتابه وأذبته الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سنة بغير تشبيه بغير تشبيه التجبيه طبعا هو الأولى كما قال علمنا المصنف أن, أن, أن, أن يحاكي كلام الله في علامه فيقول بغير تمثيل لأن الله العقل ليس كمثله شيء وابن عام الحمدان قال من شبه الله بخلقه فقد كفر لا يجوز تشبيه صفات الله العالم بصفات الخلق <تصفيق> هل يجوز هل وجدتم مخلوقا مكلفا علما أو غير عالم يشبه الذات بالذات هل أحد قال ذات الله كذات البشر أبدا كلهم يقولون لا ذات تليق بالله جل في صحيح نفس الامر ما يقال في ذات يقال في الصفات والصفات تليق بجلد الله وبهاء الله وعظم الله الذي في الأصل عدم التمثيل ليس كمثله شيء وما الفرق بين التمثيل والتشبيه التشبيه في أغلب الصفات. في أغلب الصفر أما التمثيل الاتحاد التام هكذا دون فرق هذا الفرق بينهم والأمر واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بغير تشبيه بغير ولا تحريف يقصد بالتحريف هنا ما, س... ما يسمونه تأويلا ما يسمونه تأويلا والتأويل اعتقاد اهل السنه والجماعه فيه لنا تأسيس لكم التأويل نقول أصل أصيل عند أهل السنة لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقاً. والتأويل هنا المعني به المقصود به هنا في باب الاعتقاد أو باب الاصول صرف اللفظ عن عن ظاهري والتأويل بصرف اللفظ عن ظاهري مقبول عند اهل السنة والجماعة عند استدعاء القرين. عند وجود القرينة عند وجود القرينة الدعية لذلك لأننا نبحث عن مراد الله لا, لا, لا إن لم يكن سمت قرينة فالاصل أن يبقى الظاهر على ظاهري فإذا قال الله يد الله فوق ايدهم قلنا الظاهر أنها ها يد صفة, صفه لانها مضافه لله تعالى فلا نوولها القدره ولا النعمه الا بقرينة تعال ناتي الى القرينه مثلا قال نعيم ولا عروه عروه لما جاء في صلح الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود وهو ياخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارايت احدا فعل ما تفعل بقومك انت تقطع تجدع انفك بيدك فضرب عليه المغيره ابن شعبه بقبيعة السيف قال من هذا قال المغيرة قال أي ما زلت في قدرتك إلى يوم الناس هذا فقال آآ آآ قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قريب فماذا قال أبو بكر قال كلمة شديدة تسمحوا لي أقول قال أمسس بذر الله هذه كلمة مسبع عظيمة جدا قال أمسس بذر الله نحن نفر عن رسول الله الشاهد سياتي قال من هذا قال هذا ابو بكر قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك طبعا كان ابو بكر في في قبل ما اعطى الاسلام يعني كان قد قطع يده واعطاه لعروه ليبيعها في سوق عكاظ ويستفيد بمالها لكنه ما استطاع أن يرد عليه ايش يده صحيح ولا لا هذا صحيح قد هذا الناس معنا في السوق الان ها هل قطع ادى قل لولا يد يد لك عندي اه. اكراما ونعمه طب ما الذي جعلنا نقول هنا السياق السياق يبقى هنا لما قال لولا يد لك عندي يعني انت قد قد قد اعطيتني ايش اعطيتني اكراما وجودا لولا يد لك عندي ما كف وحتى قال ما كفاتك يبقى السياق مفسر والسياق هو الذي يعلن الظ... نجعل اللفظ من ظاهره إلى, إلى التأويل مفهوم؟ يبقى إذن نقول بغير تحريف اللي هو يقسم به التاويل بغير تأويل إلا بقرينة داعيه إلا بقرينة دعية كمثلا قال الله جل في علام من عاد لي وليا فقد أدنته بالحرب وما تقرب إليه عبدي أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافر حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يبقى الله هو سمع الإنسان صح كنت بصره الذي يبصر به ليش قلت من تزديد ما هو الظاهر هو كنت بصره يبقى الله بصر الإنسان كما قال المخرفون الله في كل واحد الذين يقولون كما قال بعض بعض علماء الجيولوجيا ولا علماء الفلك ولا الحلك هؤلاء هما ما عندهش عيل من مبدع جدا في النجوم وغير النجوم لما قيل لو قال الرحمن استوى قال لا الله في كل مكان. هذه كفر مستقل الله في كل مكان كلمة كفر مستقل مستقل تجديب لا الله قال الرحمن عرش استوى لذلك ما قال قائلهم جلاني ما لا مش ده الحلاج قال ما في إلا الله ومين في الجبه؟ يعني الله حل فيه يقول ما في الجبه إلا الله طبعا أنا واجهت واحد من من اعتقد يعني, يعني, يعني في, في الطريق فقلت له ما في الجبه إلا الله ما تأولوها؟ قال عقولنا لا, تا لا تستطيع أن تفسر هذا نقف عنده الوقفة هنا الآن لا نفسر شوف هذا ك... قلت له لا أنا أقول لك هذا كفر مبين الله فوق السماء في العرش فوق العرش مفهوم ولا غير مفهوم يبقى اذا قال كنت سمعه كنت بصره كنت يده التي يبتش بها يبقى الله هو البصر والسمع صح لا ليه لا ما الظاهر هكذا ليه لا لا لان في قرينه مش السياق فقط في قرينه عندنا ها عندنا اولا قرينتان القرينة الأولى, لا القرينة الأولى قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى محكم خلاص أنا اعتقدت اعتقدتهم الله على العرش والقرينة الثانية مهمة جدا قال في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش يعني بقدراتي وتوفيق وتسديدي له فإذا كنت سمعه يعني كنت موفقا لسمعي فلا يسمع إلا ما أحب كنت موفقا لبصري فلا يبصر إلا إلى ما أحب اذا هذا يبقى بلا, بلا تأويل قال ولا تكييف، ولا تكييف، طبعا تكييف، ما معنى التكييف؟ التكييف هو شابه بالتشبيه لكن التكيف أنه إن يتصور صورة معينة هيئة معينة للصفة وهذه لا تصل لأن صفات الله من الغيب صفات الله من الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله وعلامة الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة طبعا هو ذكر تعريف المعتزله ما دام كل كلمه فيها فائده لابد أن النظيره ذكرت المعتزله والجهميه المعتزله والجهميه طبعا تعلمون ان الجهميه هؤلاء الذين يعبدون عدما الذين يقولون الله لا خرج العالم ولا دخل العالم لا فوق ولا تحت يقولون يقولون ايضا لا سمع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ينفون صفات الله دلا فيهم والمعتزله منهم من يقول ب يعني من من المعتزلة منهم من ينفي الاسم والصفة وتجهم بهذا ومنه من ينفي الصفة دون دون وطبعا هو دعاهم وهذه فيها دلالة على جواز الدعاء على أهل البدع لكن على العموم لا على التعيين لا يجوز أيضا الدعاء على التعيين من أهل بدعة يعني لو في مبتدع لا يجوز أن لا لا يجوز يدعو عليه بعينه لا يصح لعن المعين لا يجوز قال الله ما فلانا وفلانا وفلانا قال الله وهم أكفر أهل الأرض قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيئون ويتوب أعلمهم وعذبهم فإنهم ظالمون لكن أن يقول لا أن على الظالمين لا أن على الكافرين لا أن المبتدعين نعم لكن بعينه لا لا يصح أصالة أن يلعن مبتدعا بعينه ما يجوز وهذا عدم فقه عدم فقه مما نراه في الساحة فأنت لا تملك شيئا لأن الله تعالى قال عند في قصة بني إسرائيل عندما مر على أخيه وقال وقال تقاصر عن المعاصي والله لا يغفر الله لك قال أكنت بيعالماً أكنت على ما في يدي قادراً عذبتك وغفرت له فلا يدع عليه عينا ولكن يدع على العموم ولذلك قال اهلكهم الله قال رحمه الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف ابن قال أو تشبيهاً بيادي المخلوقين والتشبيه كما قلنا نعم المحمد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر فتشبيه صفات الله بصفات الخلق كفر مبين من وجهين الوجه الأول تكذيب الله لأن الله قال ليس كمثله شيء فمن شبه الله بخلقه فقد كذب الآية الوجه الثاني مهم جدا ما هو أنا مش عايز الإخوة اللي بتطلب أنتو يعني ما كل ده طلب مش عايزين تجيبوها ها الوجه الثاني في كفر من شبه اليد باليد أو العين بالعين من شبه الله بخلقه فقد كفر من ناحيتين الناحيه ناحية الأولى أنه كذب الله لأن الله قال ليس كمس الوجه الثاني سمح بصول الدين ها قرينه ممتاز ففيه نق... إثبات النقص لله رفعله وقد تنزه الله عن كل نقص تعال الله علوا كبير نعم قال رحمه الله وقد اعاذ الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف ومن قال وتركوا القول بالتعطيل وفين انت بتكلم فين يا ابن حبيب اه قد اعاذ ماش تفضل قال رحمه الله وقد اعاذ الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا, حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا يبقى تركوا القول بالتعطيل هو النفي والتعطيل تعطيلان تعطيلان صحيح كيف تعطيل تام وتعطيل جزئي تعطيل التام لو ان في الاسم والصفه تعطيل الجزئي لو ان ينفي الصفه دون الاسم وهناك تعطيل اخر وهذا التعطيل هو تعطيل التحريف او التاويل لأنه نوع تعطيل، لأنه لم يثبت الصفة على على وريها على حقيقتها، فلما يقول اليد اليد هي القدرة، اليد هي النعمة، العين هو الكلى وإثبات لازم الصفة لا بالصفة، فهذا نوع تعطيل، هو نوع تعطيل، نعم. هو الخلاف عدم الصفة، ولكن معناه ولكن لازم الصفة موجود، يعني لو قلنا تجري بأعيننا، يعني بكلائنا وحفظنا نعم هذا موجود، لكن بعد إثبات ولذلك العرب تقول لما اقول لك انا أسافر اترك لك والدتي فتقول في عيني مش الكرسي وتجلس في عيني يعني ايه في عيني من لغه العرب أعني انا اعتني بها وأراعيها وهذا اثبات لي للعين صح يبقى اثبت الصفه اولا ثم اثبت ايش لازم اثبت قال وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه والتبعوا قول الله عزوجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كل ما تكلمنا عنه في أصول أتقاد أهل السنة والجماعة هو نابع عن هذه الآية. ليس كمثله شيء. نفي التشبيه، نفي التمن، ونفي التعطيل. وهو السميع البصير نفي التعطيل. إذا نفي التشبيه والتمثيل والتكيف من قوله ليس كمثله شيء. وهذه معناها ايش. ما معناها لو قلنا نفي التجبيه والتنزيل والتكييف صبري ما معناها ممتاز اثبات الصفر لو قلت ليس تشبيها ولا تمثيلا ولا تكئيفا اذا اقول ساثبت الصفه بلا تمثيل ولا تشبيه ولا ولا تكيف قال وهو السمع البصير معناها نفي التعطيل وهو السمع البصير إذا انا أذبت السمع واثبتت البصر ونفيت التعطيل نقف عند هنا في الاعتقاد